Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim, hamim, ginsin, qaf. Kzalik yuhii elik ve elerlizi namiyah. Qablik Allahu Al Hakim.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 وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأملت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير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 قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حَسَنَةً نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فِي الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير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 وَمِنْ آياته الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاسِيَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَيُوبَهِ نَبِئَ بِمَا كَسَبَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الافن والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم يوفقون